الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى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 محمله عند طائفة من أهل العلم أنزل فيه القرآن أي إلى سماء الدنيا وبعضهم يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اي ابتدئ انزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وإلا فمعلوم أن القرآن أنزل في شهور العام ولم يقتصر نزوله على شهر رمضان فهذان قولان مشهوران وقد جمع بعض أهل العلم بين القولين بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة ان أنزلناه في ليلة القدر فالليلة المباركة هي ليلة القدر وهي من شهر رمضان كما قال هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهذا جمع بين القولين أنه نزل جمله إلى سماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر وابتدا إنزاله أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في رمضان وأما قول من قال بغير ذلك فلا حاجة لذكره يعني هناك من فسر الآية بغير هذا ولا حاجة إلى إراده لكن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هداية للناس هدى يهديهم إلى الحق والطريق الواضح المستقيم وبينات من الهدى والفرقان جعله الله عز وجل بينات تكشف عن الحق وتجليه ولا تجعل فيه لبسا فهو في غاية الوضوح وكذلك أيضا بينات من الهدى هداية في التعريف بالمعبود وبراهين وحدانيته وما إلى ذلك مما يحتاج إليه في هداية الخلق فهو مضمن بهذا القرآن وكذلك الفرقان فهو يفرق بين الحق والباطل يفصل بين الحق والباطل ولهذا كان من أسمائه الفرقان الفرقان فهو الفارق بين معدن الحق ومعدن الباطل يفرق بين الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والضلال الذي يتقوله اهل الجهاله والضلال فهو فرقان يفصل بين الحق يقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهود الشهر أن يدرك الشهر أن يدخل عليه رمضان وهو مقيم صحيح غير معذور فهنا يجب عليه الصوم فليصمه فليصمه وهذا على قول طائفة من أهل العلم نسخ لقوله تعالى في الآية التي قبله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على القول بأن المراد بقوله وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون يطيقون الصيام لكن كان على التخير في أول شرع الصوم من شاء صم ومن شاء أطعم مسكينا وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم فهنا حتم الصوم فمن شهد منكم الشهر فليصم ولم يرخص للقادرين بالفطر وإنما يجب على الجميع الصيام وكان ذلك من التدريج في فرض هذه العبادة ثم بقيت الرخصة للمريض والمسافر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر المرض كما ذكرنا في الليلة الماضية الذي يحصل معه مشقة معتبرة غير معتادة بسبب الصوم فالشريعة هذه جاءت في التوسعة والرحمة والتيسير وكذلك فيما لو كان الصوم يؤدي إلى تأخر البر فإنه يجوز له أن يفطر. من كان مريضا أو على سفر كذلك قلنا السفر الذي يباح به القصر ولو كان مريحا فإنه يباح فيه الفطر بصرف النظر عن الأولى والأفضل يعني هذه رخصة لكن أيهما أفضل هل الصوم في السفر أفضل أو الفطر أفضل من أهل العلم من أطلق فقال الصوم رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه نعم إلى غير ذلك ما يستدل به من يقول بأن الفطر مطلقا أفضل بل بالغ بعض الظاهريه كأبي محمد بن حزم رحمه الله فقال إن الصوم لا يجزئه في السفر لأن الله أوجبه على من شهد الشهر نعم ولم يكن مريضا أو على سفر أما من كان مريضا أو على سفر فقال فعدة من أيام أخر يعني لا ينفعه صومه وهذا الكلام غير صحيح والذي عليه الجماهير من السلف فمن بعدهم هو انه إن صام في السفر اجزاه لكن يبقى أيهما أفضل فالبعض أطلق بأن الفطر أفضل وقالوا هذا مبادرة إلى إبراء الذمة وأسهل على المكلف أن يصوم مع الناس ويكون في وقت شريف وهو رمضان لأنه لن يقضي في وقت مثله اللهم إلا إذا قضى في عشر من ذي الحجه لشرفها وبعضهم فصل وهذا قريب قالوا إن كان الصوم لا يشق عليه فالصوم أفضل للأسباب التي سبقت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وما منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبن رواحة هذا في التطوع في السفر مع أنه قال ليس من البر الصيام في السفر لكن قالوا هذا قاله في مناسبة أنه وجد رجلا يضللونه فسأل عن قالوا صائم يعني كأنه أهمي عليه أو أجهد لحقه شقة غير محتملة فقال ليس من البر الصيام في السفر وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لفتح مكة وكان في رمضان فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الصوم شق على الناس أو يشق عليهم وسيلقون عدوهم فأفطر صلى الله عليه وسلم للتقوي على ذلك فلما بلغه أن بعضا بقي على صومه قال أولئك العصات فهذا في حالة خاصة وهي أنهم سيواجهون عدوا محتملا في المعركة وإلا فهؤلاء يقولون إن لم يشق عليه الصوم فالصوم أفضل في السفر راء للذمة يصوم في وقت شريف ويصوم مع الناس ويكون أسهل له وإن كان الصوم يشق عليه مشقة محتملة فالفطر أفضل وإن كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة أو يحصل معه الهلاك أو المرض سان يغمى عليه أو نحو هذا قالوا يحرم عليه الصوم بهذه الحالة يحرم لأن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف بتصرفات تؤدي به إلى التلف أو العلة والمرض ما جعل الله عز وجل علينا هذا في هذه الشريعة هذا معنى يسر الشريعة هذا معنى سهولة الشريعة ليس معنى ذلك أن الإنسان يخرج ويتعدى حدود الله عز وجل ويفعل ما يحل له من الحرام ويقول الدين يسر ليس هذا هو المراد فهذا يكون قد ظلم نفسه ثم قال الله عز وجل انا فعدة من أيام آخر ولم يحدد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه الإرادة إرادة شرعية وليست بإرادة كونية لأنها لو كانت إرادة كونية لحصل المراد قطعا ولم يلحق أحد مشقة ولا عسر لكن نحن نشاهد بعض الناس يتجشم الصوم في السفر وفي المرض ويلحقه مشقة كبيرة جدا ولربما تخرج نفسه وهو مصر على الا لا فهذا لحقه مشقة فلو كانت الإرادة كونية فإن مقتضاها يجب أن يتحقق في الكون ويقع ما تتخلف لكن الإرادة الشرعية أراده دينا وشرعا شرع لنا ما فيه اليسر والسهولة والتخفيف فهذه إرادة شرعية يحب الله مقتضاها ولكن لا يلزم تحقق ذلك مثل أن الله أراد منا الصيام وأراد منا الصلاة فمن الناس من يصوم ومن الناس من لا يصوم هذه إرادة شرعية لكن الإرادة الكونية يجب أن يتحقق كن فيكون نعم ثم قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العده عدة الصوم تصوم شهر رمضان إما في إبانه وإما بأن تقضوا ما أفطرتم من أيامه بعد ذلك فعدة من أيامٍ ولتكبروا الله على ما هداكم تكبروه أكبر من كل شيء على ما هداكم هداكم إلى الإيمان الإسلام جعلكم من خير أمة أخرجت للناس هداكم إلى الصيام هداية إرشاد بين لكم شرائع الدين وبين لكم ميقات الشهر الكريم فهذه كلها هداية إرشاد وبين لكم تفاصيل الصيام وأحكام الصوم، وكذلك هداية التوفيق وفقكم للإسلام هدى قلوبكم إلى طاعته والاستجابة لمرضاته وفقكم لصيام الشهر وقد حرم منه من حرم إما لعجز عن ذلك أو لكونه لم يرفع بذلك راسا ولم يراعي حدود الله فأفطر من غير عذر أنتم وفقكم هداكم هداية توفيق للصوم هذه نعمة عظيمه يفرح بها أهل الإيمان ولعلكم تشكرون تشكرون على هذه النعم والهدايات التي حرم منها الكثيرون هذا المعنى العام للآية يؤخذ من هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الارتباط بين رمضان والقرآن إذن القرآن كتاب الهداية ورمضان شهر القرآن والصيام فهناك ارتباط وثيق بين رمضان والقرآن ومن هنا فإن القلوب ينبغي أن تقبل على تلمس الهداية في شهر رمضان ما لا تقبل في غيره وإن كان ذلك متاحا في سائر أوقات السنة الذي أنزل فيه القرآن كتاب الهداية أنزل في هذا الشهر ولذلك المح إلى هذا بقوله هدى للناس هدى للناس فهنا يحصل الاتصال والتعلق بالله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم والارتباط به حيث إنه وقت هذا الشهر وقت التنزل تنزل القرآن الكريم الذي قد تضمن ألوان الهدايات كذلك أيضا الصيام له ارتباط بالقرآن فينبغي أن يكون قلب الصائم محلا قابلا للقرآن والهدى الذي تضمنه القرآن أن تنقى القلوب وتصفى لتلقي هذه الهدايات فالصوم مظنه لذلك والشهر مظنه لذلك لما فيه من تنزل القرآن ولما فيه من تصفيد الشياطين فتح أبواب الجنة إغلاق أبواب النار أبواب الهداية مشرعة والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى كذلك أيضا لاحظ نزول القرآن في شهر رمضان هذا كان بنزول إقرأ باسم ربك الذي خلق وعلى القول الآخر بنزوله إلى سماء الدنيا قبل نزول إقرأ فهذا قبل شرع الصوم لأن الصوم كما هو معلوم لم يشرع إلا بعد الهجرة إلى المدينة إذا هذا شهر القرآن قبل أن يكون شهر الصيام فينبغي العناية بكتاب الله تبارك وتعالى والإقبال عليه فهذه تؤخذ من هذه الآية يعمر الليل والنهار بقراءة كتاب الله وتدبره والتفكر بمعانيه وما تضمنه من الهدايات يؤخذ أيضا من هذه الآية الكريمة فضل شهر رمضان أن الله عز وجل جعله وقتا لنزول القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فاختياره عن علم والله يخلق ما يشاء ويختار يختار من الأزمان كما قال الحافظ ابن القيم فاختار رمضان على سائر الشهور واختار عشره الأخير على سائر لياليه واختار ليلة القدر على ليالي العشر وهكذا اختار من البقاع المسجد الحرام اختار مكة وكذلك اختار المدينة مهاجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما هو معلوم وهكذا اختيار الذوات والأشخاص اختار الرسل عليهم الصلاة والسلام واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاه والسلام اختار هذه الأمة لتكون الأمة التي تكون خاتمة الأمم وأفضل الأمم وهم الآخرون السابقون يوم القيامة هم امه وسط جعلهم شهداء على الناس جعلهم عدولا خيارا يشهدون على سائر الأمم يوم القيامة كذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى حينما ذكر هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى هنا أطلق الهدى للناس وفي سورة البقرة هدى للمتقين هو هدى لجميع الناس لكنه خص المتقين هناك في أول السورة كما ذكرنا لأنه إنما يهتدي به وينتفع به المتقون وقلنا هناك إن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فبقدر التقوى هدى للمتقين يزيد الاهتداء في القرآن فيكون للعبد من الاهتداء بقدر ما عنده من التقوى فالتقوى والاهتداء بكتاب الله عز وجل هذا كله يحتاج إلى قلب قابل وهذا القلب القابل هو القلب الذي يكون زكيا نقيا نظيفا طاهرا ليصلح فيه التفكر والاتعاف والاعتبار والانتفاع بكتاب الله عز وجل كما ذكر شيخ الإسلام وهو مذكور قبله أيضا لبعضهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة قال كذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة وفي قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون ذاك الذي قال الله عن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فهذا إذا كان الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون لأرواح الطاهرة تقول شيخ الإسلام الحافظ بن القيم فكذلك الذي بين أيدينا لا تدخل معانيه ولا تنال هداياته إلا القلوب الطاهرة إلا القلوب الطاهرة. فهنا على كل حال كل الفضائل والمدح الذي يذكر كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله للقرآن هدى وبينات إلى آخره وإن ذلك يرجع إلى شهر رمضان لأن الله قال الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذه الفضائل المجتمعة تدل على شرف الزمان الذي اختير لنزولها متوقف عند هذا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم ما سمعنا جعلنا وياكم هداة مهترين والله أعلم صلى الله نبي الحمد وآله وصحبه